وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار خش يستان برزان بردوامين لا سر شرح صكر لا سر كتاب التوحيد كباسي يكتب برسي خوي برود لا رابردو جيش نبابي بينجم لو كتب بسود وبركته كعنوان باس كمان باب تفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله مصنف كتاب كمان مؤلف كتاب كمان تشار ايه حديثك في غمبري خوي صلى الله عليه وسلم كذبوا بدليل لسر عنوان باسكي خوي لدرس رابردو سئات من تفسير كدو شرح كرد لبرن بوني كات ايتكو فالمديتي بغمر اخوان صلى الله عليه وسلم يشتب امره كواب امر وش لناو او بابين درسي دوما لو بابا دفر بيل ما موسى او ايتي سوره بقرا ايتي صوت شطبيان جنايه وتوا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من من تبعضية وتبعضك لخرجي هندك لخرجيهن بيجعل الله سبحانه وتعالى انداد يندناوا انداد جمع نده وتمثيل نظير شريك لناو خرجي كساني وا ينتيا بو خو يانداي نوا وتخواري في نداوا خويا بو خو يانداي نوا تن كسانيك شتانيك خوش اندوي يحبونهم او شتانيان خوش دوي كحب الله ولكن يقول لك ان الله والذين من اجل ان لله لك ان تكون دارن ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك لك لو كسانك لك ان تكون لك ان تكون لك شريك ان دد كجمع الداد مخلوقاتك ان اخوه دروسك راوكان اخوه ام من دل لد لي جاي رزو جاي هيبته تقديره ام من دا او مخلوقاتني اخوه شوي بقد خوشويستي بو اخوه او مبشرك بو اخويتعالى لو ما عندكات زان يعني تفسير رحمتي اخوان ليبيا شان رايك بون يعني هي شان جوازي كان هي لسر كلمي كحب الله بدو معنى تفسير اذا كن هنديك اند فرمون دفرمون فرميوت خلك انداد شريكي بو خو بوخاد او شريكانيان خوش دوي وكو خوا كحب الله دفرمون كسان اهل الشركيش هن خوشويستي خواله دوليانا وخوشويستي خيري خوش دوليانا خوشويستي خوا غير خوا كحب الله يكسا على الدنيا وكو يقوايا وكو يك منزله وايا بو اخوات تعالو ميدكا كواب اي مسلمان توش اقدر به هر مخلوق يك خوش بيه باندازي خوشويستي بو خوا توش شريك بويت واتم مخلوق يك كرت بشريك خوا لمحبت چون هيود من خوا واحد الاحد فرض الصمد نابت لهج عبادته مخلوق هيك اگر روح لبر بيه يا بيه تعالى عبادي بكي لا محبتي شنابي محبتي بديتي بو اندازك ومحبت بو خويا اگر داد في او منزلته كبو بيكسان ومساوات مساوات لبيني خو مخلوق كفر ابي بشريك بو اخو هذا فهمت او كسانه ان داد كانوا اولياء صنم وثنكان الخوش دوي بقدر خوشوستيان بو خواه جاء اخوة تعالى او هالومين داك بوي علماء دا فرمون خوشوستي خواش لطليان بيه تونك خوشوستي غير خوش لطليان بيه يغسان لقل خوشوستي بخوة رب العالمين بو بشركو خوة رب العالمين ليا نابوريه رأي دوام بو توني دوام لتفسير آياتك كحب الله علماء دا فرمون رحمة اخوة برودغارين لبيا او كساني كخوشويتين بو غير خه رب العالمين هيا كحب الله واتا چون ايمان دارن محبتي تواوين بو خو هيا او ك سنجم حبتي تواوين بو بردو دار قبل كان هيا سبحان الله يعني اي خرج اي انسان ك سيكتو شايسته بخوشويتي تواوت بو هبي لقل ذليلي وتعظيم الله يك خلقتك رزق الددا بري وبري كا ركانو فرمانك انت خوان فضل و نعمة و كرم و سرد خوش و يا هبيا اي خلقان تر ايبه الله دهاتونا خوش و سيطالة مخلوقات كان باو اندازة او خوش و رب العالمين و رأي دوام او خلقان خوش كان و سيطالة و قبركان برد و دار و هابا توندي كون ايمان دارن خوش و سيطالة اما او هات توندو تجن لخوش هر دو کې شرکا اگر خوادت خوش بیوي کس کې تیری شو کو خوا او شرکا یاخد خوشвести غیر خواله د جیب تو لخوا زاتر او زیاتر ظلمات تارک دي تو شجره ویتام کوتای ایته که خوای تعالی فرميه والذین آمنوا اشد حبا لله امش دو بوتینو در ال سر للمفسرین قران لسري یکم خوتمن که حب الله و تخو خو شویستی خو او غیر خو خو کی وای یگ داینن متساوته لسره رائش و ات اوک سانی ایماندارن خو شویستی تواوین بو خوایا لوک سانه زیاتل کوا خو شویستی ان قبر بر دو دارکان هيا لبروی خو شویستی ایماندار بو خو پروردگار لهمو حالت هدايا وخالصا بو خو رب العالمينه بلام خو شویستی غیر خو بو خو چونگی غیر خو وبين كات ضعيف دبي ولا واس ذبي صاحب وفاء نية لهندي حالة لوانة وشي نارح تبيه ناشق قريب رب العالمي بكات لسر أي والذين آمنوا أشد حبا لله وأتأوك صنيم دارا خوشويستي تواويا بخواهيا لو صنم بريستانا وثن بريستانا كخوشويستي بآلها كان الهيا لبرو خوشويستي إيمان دار ثابت للسراء ولضراء خدات خوشه بخلاف بباوران ومشركان وقبورين المشركين في ان يكون المشركين صغلتي آله كان خوان في ان يكون المشركين في ان يكون المشركين في ان يكون المشركين في ان يكون المشركين في ان يكون المشركين في یا خود زیاتر یان خوشش ویستی محبت کشته یان کسی که خوش دویه لجال خوشش ویستگی اترسی تعظیم دکی هایبتی لذت های کوارضار نافعبه آو محبت محبت راستنیا محبتی که قابل و شایسته خوایه توداد با مخلوق هک بوی بوی به اهلی شرکو الیها و بشقلادن با خویتکو انداد انداد جمع نده ند الزبان العربي وتشريك قال فلانكس ندي بأخواتنا وتشريك بأخواتنا أخوات فرمي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنداد كجمع ندي الشريك بأخوات دامنا نظراء مثالي بأخوات دامنا كسيك مخلوقيك دامنا يكون حسابي ويكون يكون أخوارزي أنجا تنديد ند قوربتوك هي تنديد أكبر تنديد أعظم أوية عبادتي بغيري خوا أنجام بديت وكو محبت بغيري خوا بمساواتي خوا شوستي بو خوا يان زياتر يان كسي قد خوش بيوي محبتي محبتي عبادت محبتي طبيعي هي إن الله سريدت دوين، او جاية لقال محبتي عبادت محبتي عبادت او اي لدلت قناعت بيتي زرر بدستها زيان بدستها فكل خلق بره بره قبره داره برد شخص مر قذكان هيتى هواي بيتى لقال أول شيء دروات مقامه جكاكي ليه ترسيد ضلي برد ذبيله ترسو بيم خشوع داي دقيت دا سكينه وقار داي دقيت دا بروادروا ببشة دقيتوه أو أنش خوش ده به هواي تاوي بيتى أو خوش ويستين عبادته بس شايس تقي خوي تعالى غير خوي رب العالمين شايس تقي محبتنيا للي علم بزانا في قم بره بشر بن لسد زوي بيغمر خومان محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم خو شويسرين مخلوق الله الخو تعالى نقله بشر بقر للملائكه كان ايش دبي خو شويستي او بيغمبل بري زمان صلاه والسلام خو لسربيه تابع بي خو شويستي خو بيغمر من خو شويلي بر خو رسول خو تعالى خو شويستي كي امو بيغمر لبا خاطر على تعالى ها تا نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم تافيش سالي خوش مندي 22 كبو ابيغمر خوارزلينا خوشويستي كي او بيغمر العدلمان لا بر خاطر خوشويستي فائت علايا بو كسيك لما حبت من يعني اكبر اعظم اسلام باكو بيروز فرمان وكل ريائي ريائي كردين المسلمان يعني إيشيك دكا كاري دكا ويكا ناودركا يا خدسون بغير إخوة رب العالمين أخوات أأمانة تنديد بلا تنديد أصغر شرك شركي أصغر نبي شرك أكبر إلا ما قال لمنزلتي إخوة درتي بقات منزلية شركي أكبر برزان آية كمان كالسري دوين بس محبتي إخوة تعالى دكات بزان محبت سيد هي، هيا سيد سريحي محبتي يكم المحبة لله خوش وستدها بيتو بخير بالعالمين، العالمين اگر بو مباركي بيت يعني خوش وستدها بيت لله وفي الله لبرخاتر خدا امارين لبرخاتر خوة تعالى خوش وستدها بيت تو كسي تخوش دوه اگر الصفة دي ايمان دارا ياخد متقيا او صادقة او خصالة خيرية او شخصة محبولة يا اخوة تعالى توجد او شخصة تخوش بها لبرخات الخواه او محبتة بوخواه او عمل رجو كردن نيوش كردن قرآن كردن علم دعوة اما عملك وكردوك او خوشها مادام خوشها توجد او خوش بها خوشها وستيبو خوش رب العالمين خاطر الخواه كالو فرمانة تخوش بها او شخص لكما لو تواوي ايمان دايا تواوي عقيدو و ايمان لو جيد بيتوا بقراء توندترين بهسترين توكمترين گري ايمان وتوحيد توحيد أو اوهي انسان محبته خوشويستي بخوا بيت كاتشتكي خوشوست كسي خوشوشت اگر رقد ليبو لبر خاطر خدا بي فلانا كار فلانا شخص خواه خوشي داوي. بوي من خوشم داوي فلانا كار فلانا شخص خدا ناوي بو خزان دیویی، بوی من شرق ملیتی، نقلب بر هر آوازی خویم. باس مگه گفت من عبدالصالح او کسیه، خوی تسمی دی خواب که، اوی خواب بیه امش دیه و، اوی خواب نیه و امش نایه و، آوا خوشویستیا، بو خیره بالعالمین، لکمالی ایمانا، خوشویستی دوم محبتی طبیعی، محبتی که طبیعی، بگر زوج قبلی انسان دیک و آش خوی خوش دیه، خزان مندل خوی خوش دیه، مال و سامان خوش دیه. ام خوشوییتی تو بودای کبابکت یعنی به هر کسی که تربیه مدام نگه ت منزلت و خوشوییتی خواهی تعری قلب بینی نبی بشرک یا خود کت بو آمیش تان کدای کبابکدن مندالتن سروت و سامانتا خوشوییتی عبادت نیه ریز و تقضیری بگیرید بو درجه بیگیت مزردی خوا. بلك خوشة بسيطة طبيعية رحمه بزيك لبينتان هيا اما خوشة بسيطة طبيعية شريع الإسلام ريبه داوة ريبه داوة بويا اجيلة صحابة كان واتقم عمر كريعاصب كرابة أمير لغزاي ذات السلاسل دفرمت زور هولاكم دابو إسلام وتمرنقم في غمريخوة صلى الله عليه وسلم زور خوش ميوي إساك كسر كردي مسلمان وكفر من تشكان كما لا يتوى أي رسول خداه من أحب الناس إليك؟ كي خوشويسرين كسان لأيتو؟ فرمي عائشة قلت من الرجال من بس انبيانا اي رسول خدا فرموه أبوها باوكي كواب خوشويسرين بشر إنسان كان درستو عبادة نية ما عنده بقت خوشويسرين خواني لو زيادر نية يا خوشويسرين طبيعيه نك خوشويسرين عبادة درستو شكيشي جوري سيم لما حبته خوشويسرين او خوشوستيه كمنافاتو پیت شوانه لقر عقيده او مبستقی ايمه دج بعقيده ايمانه دج بتوحيده شتیكت خوش بيه كخوا خوشی ناره يعني بقد خوش بيه کسی کت خوش بيه شتیكت خوش بيه بقد خوشوستي بخوا بو اعلم بقد باندازه چونکه اندازه خوشوستي کسی قیش اندازه خوشوستي خوا بو بتندید تیکال بویکسان بویکسان بو و ادام تو فرق نکرده بین خوا و غیر خوا بوی تو شرک مخلوق که بجدل کرد کرد به هواپشتی بو خوا لفلان عبادت کنم حبتا تو شرک دوید دلیل اوج بزنیم که انسانی خوشویستی بو خوا زیاده بو غیر خوانیتی اگر خوشویستی یک ل خوشویستی مخلوق لگل خوشویستی خیره به عالمین معارضه بون آبیم خوشویستیم أو يخوابني خيتة دل ضوا. أجر كي دنيا داتا بيش خوشوي يستي رب العالمين. يعني الوقت جاك استماشات كرد أو أبو يبقى هني بدر بويد. شو فرق إنك لو عبادته محبت عبادته دا كسي تي بجيرانكي. لقال خواب البرود جارد ده. أما آية كبو. باش عن الحديث كاش ما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صحيح مسلم دهته في غمار خوا صلى الله عليه وسلم فرمي دي من قال لا إله إلا الله هر كسي يقبل لا معبود بحق إلا الله برسلاو بحق نيا إلا الله نبي وكفر بما يعبد من دون الله كفر بك دجايت بك بو برسلاواني كغير خوا پرستين اقليه واد لي دكا نق بس بطاقه باصي بحق من ليس كسنيا بل ك بك كفر بك ببرسلا وكان لغير رب العالمين هركسي ام صفه ديبيه جوابك اويا حرم ماله ودمه او خنوا مالي حرامه كوامسمانو ايمان دارا وحسابه على الله عز وجل حساب لا يخوي برديار الروجي دواي من قال لا اله الا الله هركسي اكبر لا معبود بحق الا الله زورجار جملها ما مصابوا بقرأ أمي شلوني لهندي كتاب، بتابتي كتابي أشعر يا كان أوانك لسان مذهبي أبي حسن عشرين خداع فيك بيشوي بقرأ توا بصرمنهج أهل السنو جماعة باورن ويا كذرين لا إلى إلا الله واتا هزكسيك تواناي اختراع نية خلق ورزق وتبرينية إلا الله نبيه أوان أهوا تفسيري أكن بويا الزور جاله لاقي أوان شريك في جابوا عبادة كرديم بو قبرو بردو دار في جابوا تبروك بدارو بردو أهوش تاني في جابوا بعلام أقربيت وقو أصحابكاني في غمار إخوآ صل الله عليه وسلم تابعين وتابعة تابعين علماء جور كان شرح يمكن بري لا إلها لا معبدا بحق كأو خبري لاك إلَّا الله غير إخوآ معبد بحقنيا أوانك دبرزين لغير إخوآ بحقنا فلسطين بزور مباغت فلسطين أو سواء لما توحيد بان جواز توحيد جاي بتشاو خوي كان عبادة وخوا خوي خولاکی بتواند برکت داد و ابدومالوا لی اپاره تو ایمامی مزگودی تاولیه دی بق سنکات یا نه زنی واتیگیش تو کوا لا خالق ولا رازق ولا مدبر ایلا الله آله خوبیا و چی دیاره قبره خونال خالق و رازق و مدبر خوش رگ نیا بوی خوی جوی خوانوا یا خود زنی دل لو ممنکه برای امشدین تازه ناو سر خالق کتک شه دوی کس او توحید باسکن بادجوانی على بخمس دنكم دعاء النمو أبو مغريبة بم ن خير فيها يا العالمين كسي بي اخوالي رازي بيه كسي بيه الشرفي دعوه الغرييه وكبي قمران دعوه بكها دبينا ترسات عمر وجان رزق نانو اويتو همو حالو هناسو شرككان شانتو برسويت علايا شانازي بوكسي كوا اخوا وظيجه داب بي علم معرفته داب بي هستي بغاندين توحيد شرمچيا ترسچيا ناتو نانوچيا راتبه كم أبرن؟ أو غلطه زور زور غلطه تنكي تو دنيات هل بجهر بصر آخرت واتدل بدنيا خوشبه أخي تعالج فرميه والآخرة خيره أبقى باش روش تاكتل دشمينة دنيا الزائل وفائنية ما ترسيه؟ اقر توبه راسي شوكوه دي او دينا بقينا بايدا بري بينا فرمي هركس يبره لا إله إلا الله واتال لا معبود بحق إلا الله فرستلاو بحق الله أخي اوی که پرستی نی بوده کریه، پرستشی بوده کریه، عبادتی بوده کریه. الله با ظلم و تعداو قابل شایستنیه، بس خدا شایسته عبادت. همون عبادت که الان پارانوا سون خوردن سربرين نظر کردن دعای کردن همونی شایی خیره به العالمینه. او بقیه او بکریه شرکو خوالي راز نبیا. دفترمی و کفر بی من دون الله كفر بکات دجاتی بکات او اشتانيك لغير خوا ابرسيلن واته هرشتيك لغير خوا ابرسترا وتمن هرشتيك شملي روح لبراندكات اجر بيغمبرانن اجر ملائكهن اجر صالحين اجر علماءن اجر شهداء كانن ما دام خوا من كوري مريم. صلاة وسلامي اخوال السلام سجم في غامران تعالى اما شغل اوان حشر بكات نصران كان خاش پلستان صليبيين داي پلستان باور ينوايا كوايا يهود عساي هلوا سيوا مردوا كقوايا بحساب عقيده بوقين اوان تعالى الله عما يقولون دارين كوري خوايا داي پلستان دارين سيما السيئمة جيداخا لك هذا الثاني أخوة عراق خلق بيخبوك سيدة داو منشورات كتاب اللهو داك نوا كعيسا كوري خوايا وعيسا كوري خوايا خوايا تعالى أجدا فرميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آية بجوي أكلامي خوايا تعالى بكين أمخز عبادة خرافة باقصي بكين ياخد أول جيد أخا كثاني ريان بخوش دكن كنسيان بخوش دكن كبانجي خلقي ملتي كرد يخوان بكن لديني محمد صلى الله عليه وسلم دان رنن توشي ديني صليبية نصراني بكن بوية فرميت كفر بكا بهموش ديك كلغير يخوى أفرستريت عندما عيسا يقول مريم سلامي خوائي لابيو خوائي تعالى اما شو او ببهشاد بكا أفرستري امرو بيجال الله يعني لغال الله سبحانه وتعالى اما بابا ورمان بيدي خوش ايزمان خوشي بورازيني كوا خلق <تصفيق> واي بوكا بو يي الله عليه وسلم لم يشتن مردو لاسمانا لاخر زمان ديتا وا بشرع بشرح الاسلام دينيت لقال محمد المهدي لفش محمد المهدي يوجد كات الصليب داشكيني خنزير دكوجيت دكويته كوشني دجارش كفيني آخر زمانه هذا خويبو رازينيا اي مش بو رازيني من تجي خو ابي خير ابو العالمين للقران فيروز لسوره مائده ايت كانك تهي صد الشانزه وصده حفده فرميت واذا قال الله يا عيسى ابن مريم خويت على فرمي اي عيسى كور مريم كخلقتم كرب بمعجزيك خوم بكن ببي باوكم دروس كرت وكون ادم دروس كرت ببي داك باوك توش دروس كرت ببي باوك اي عيسى كور مريم ان قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تو بخلقيت قوتوا تو او بان غواسد كيدو بخلقي بلاي منو خوا منو دايكم بكن بدو خوا الله عيسى كور مريم دا دا قال سبحانك خوايا باركي وبيردي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بو من روانيه بو من شياوني أقسم كما في من نبيه او كي ما في منها كمن بريم ورن منو دايم بكن بدو خواي بتجل الله بمبرس تونش توا علم قدش توا منو إن كنت قلده فقد علمته سيء أدبك خواي أجر خواي منش توا متبية بخواته دا زانيت أجر خوا متبخود أزاني عالمين تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك زاني لنفسي من تداهيا بل من نج زاني لنفسي تودا تداهيا انك انت علام الغيوب تعلم زناي بهمون ادياركان كسيخي مبالغه الزور زور زاني بنا دياركان ما قلت لهم الا ما امرتني به بيان مرانقاند وبياندم نقدوا الا اونه بك تو فرمانت بيوت غتم كبيامرهم مريم ايش ان اعبد الله ربي وربكم او فرمانك توبه من الدا الله سبحانه وتعالى في راقي ان مكببني اسرائيل باليوم ورن عبادته بارستشان بو خايبه كفر وردغاري منشو با بايرثانو هي هم ملايكه منا اوم غاندومن وخفاد زانيت بلان بودم كدي نصراني كانوا او كسانك قناعتهم بان هي بو يا خويه تعالى دفرمت ان جبرائيل انت ما شاك في غمر صلى الله وسلم وكفر بما يعبد من دون الله واتت تلفظ بصوت قيمته نيا بري والله بارستنيا الله نبي او اوند علیحش کی باشدو توها، بلامده بینی پرستش بعیری خواه انجام دادیت، توش موجود دی بینی نه خود بدن کی، نه به بك بکی پرازی بی، بلکه دبید جاتی بکی و کفره بی ما یعبد الله برای من باورم پیانیه، بغلتی دزانم، اما کفره، اما مخالف شرعی اسلامه، دز بگر الله خود و بانی با، ایش اسلام هم پیاوی جبانو درس نکه، حاشیه روح ذر، هم پیاوی آزانیه. خوافرم باشترین امتن ایوا چون کی امر دکان بچا کنه هداکان لخرافه ایمانته با خواها یا دز الله خوته وا خلق بمن ساک ناکریه تو علاقه شیخ و مسولی خلق دین خوته محامنت امهموی خطته دسایس یهودن بویل جی خو جامد ماکن بمامرینن بالله من خیر پیایو ایماندار حروکا پیایو ایماندار چی پی خوشه بو خوئی لخير بو بلاک شوايا چی پی نا خوشه ک تو شیبه توش نبي ابي او دعوه بگنی مهم خرچی دجاتي بكي او پرسلا ونكي لغير اخواته پرسلا بو ازاني اندفر من هركس اكبر لا اله الا الله واتلا معبود بحق الا الله لغل او وشبيروز او اعتقاد اجوانا باور روابية نصران كان امرو يعني يهودي كان امرو بل اكوا امرو يهودي كان كان عزر كوري اخواي شريك بخوا قرادة باور محمدنية عيسى خويها والعاذ بالله بريد اللي سرديني صحيح كافر دبي بريدينك يا الراس كافر دبي يا كسيب بري والله يديني خوي تعالى افكاره بوچونا كيف خوتك قام يهل بالجري حري او اش كفره ديري اسلام الحريه الدينيه ديني اسلام فريه اما شاكر واما كفوره يعني اسلام با وكبياو جزات بهشتا يعني كفر هل بجيره وجزا جهنم كوابو بكيف خومو حرم آزادم کامدین حلب جرم برای دنیا وید کشوری نکرید. بله من خواستید رازی نیه. ندی کیف خواهم عاقبتشون چه که. اوایل دنیا دینی غیری اسلام را بجید عاقبت جهنمه. انجا برای يهود و نصارا لاس دینی کراسن امره کافر دبی. بوایل هند مسلمان دبیند فرق منشیه. همون دینی خواهی و همون پیغمبری هابو هیش فرق جینیه. برای کل بینمان همون یکی. درواه لا الهیلا الله. امره لاس دینی کراسن امره کافر دبی. بوایل هند هتاق يا مساعه هج دين الراس وحقني غير اسلام هج شرعك رواني غير اسلام هج دينك باق وبقرنيه بقى اسلام غير دينك انيتر غير اسلام هم دينك انيتر باطلا باطلا يضم هلا ذكرين خواش في رازينيه امره راجيها بها توزه دوليه بها بهوي الظلم بغيوه خلكي تشوت تشضوا كوتوا بلام خلكي خاون عقيدي باق بير باور باق شرع باق اسلام ناس دو ونكوي بالك وباسلامك خير البيت دعاكم لاخوي غور مهران لا وجوانا كانوا صفه بروزك هنا هناك كان ما خوش بيه خداي اعفهم كي اصلاحي حالهم كي لا گناههم دعاكم باكم خوش زياتي لدينك شارزاما كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 119. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين